صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولد الهداد دنيا نور يتجدد والأفق ضياء يتبس والشرك ظلام ليتبدد والظلم صوح تتهدى بطمئ من مباوز محام ولد الهدى سباعية من تأليف عبد الفتاح مصطفى الحان وغناء سيد مكاوي اخراج أنور عبد العزيز ساعة مع مولد الهداية اعداد احمد شوقي. ماذا ترى؟ قوما أشب النار قد سجدوا لها وهناك أقواما أراهم يعكفون على الحجارة والخشب يا للعجب هم ينحتون الآلهة وهناك من عبد الكواكب والشموس ها. وآخرون يؤلهون الوحش والطير المحلق والهوام، وهناك من عبد النساء الرجال لا يعبدون الله مولى الحق بل ضلوا فلا مولى لهم آمنت <تصفيق> بمجدك يا ابن النار منذ الآن تقوم بين جنودي وأسميتك ضلالا فانتظر اوامري يا ضلال ضلال انتبه الي ايها الشيطان الشاب من تكونين ايتها الجنيه الانثى اسماني ابو النار غوايه انا وانت غوايه ها؟ وضلال ها؟ ترى باي مهمه ارسلك ابليس الكبير الي مهمه ذات خطر ها؟ وما هي؟ ستعلمها فأسرع بنا هيا إلى دنيا البشر ما للناس يموج بعضهم في بعض؟ ليل بلا شعاع والناس في ضياع والشرق في ترد والغرب في انصداع والفرس في تحدي والروم في اندفاع الكل في شتات وال. كل في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يائسون بائسون <تصفيق> ورغم أشباح الظلام العاوية في عالم ينهار نحو الهاويه غواية أتسمعين؟ وغور امواج الضلال الطاغية وتحت اهوال الحروب الطارية شيخ راهب عابد مخرف كانت يمين الواحد النيل الورى طوق النجا وتمد أسباب الحياة وتشق للنور الطريق لمن يرى أما ترى كيف انقطع عن دنيا الناس وانفرد في مغارة وسط صحراء محرقة أي صحراء هذه؟ تدعى صحراء العرب ألا هبطنا إليه؟ وإن شئت تجسدنا في صورة فتى وفتاة ودخلنا إليه نكلم بحق الجحيم إلا فعلت لا بد أن يستنفد الليل تجاه من قبل أن يشرق فجر يملا الدنيا سناء حتى اذا الليل احتكر واستهول الركب السفر لاح القمر لا بد ان يستوفي البغي وداه ويبلغ الطاغوت اقصى منتهى حتى اذا الجد اقشعر والافق بالريح كفهر در المطر ولا مفر لابد من تمحيص أجيال البشر من قبل أن يشرق عطل يجمع الناس لواء من يطرق علي صومعتي زوجان عابرا سبيل نطمع في شيء من معروفك يا رجل الله ادخلا فأصيب ما شئتما من الماء والتمر والملح والشعير بل نطمع في أثارة من علمك فهو خير الزاد اسالها ما شئتما من أي البلاد قدمت إلى هذه الأرض؟ من الشام تترك أرض الخير والخمير وتنقطع بهذه البيداء؟ إني اتوقف ظهور خاتم الانبياء بهذه الأرض فقد أظلنا زمان ظهور عندك امارته استاذنك في أن أترك زوجي هذا عندك يسالكها و... واذهب لبعض شاني أبا النار أبا النار روايه ماذا هناك جئناك بالاخبار يوان كسر النار خبا لهيب النار وندك أهل الفيل بالطير والسجيل والشمس في برج الأسد والغفر منزل القمر ترى بما يجري القدر هل جاء من يهدي البشر؟ هيهات هيهات إني الزمان ضار هيهات هيهات والعالمون في انتظار. هل البشير زهر نجم احمد يا بشرى هذا موعد كم شاق الدنيا مولده يا بشرى هذا موعد كم شاق الدنيا مولده الَّغَيْبِ تُنَادِيَهُ حَمْدًا لِلَّهِ تَعَالَى سَلَّمُوا رَبَّنَا إِنَّهُ سَلَّمُوا رَبَّنَا إِنَّهُ سَلَّمُوا رَبَّنَا إِنَّهُ سَلَّمُوا رَبَّنَا التوحيد بدت صلام البيت وانشه لواء الله في الحمد اكمل حديثك معي أيها العابد الزاهد أتراك تركت ديارك وانقطعت بصحراء العرب لتترقب ظهور النبي آخر الزمان أجل وليتني أراه وأدرك يومه عندك امرته اجده مكتوبا عندنا في التوراه والانجيل في سفر التثنيه يقول الله لموسى ساخرج لهم من بني اخوتهم نبيا مثلك اضع كلامي في فبه انظر كيف قال من بني اخوتهم مم. ولم يقل من بينهم مم. فما يعني ذاك ان نبي آخر الزمان لن يكون من بني إسرائيل ولكن من بني إسماعيل وانظر قول الله لموسى نبيا مثلك وما يعني ذاك؟ أنه صاحب شريعة مثل موسى وليس مثل عيسى صاحب موعظة وحسب ثم انظر قوله أضع كلامي في فمه وما يعني ذاك؟ انه لا يكتب بيمينه وحي الله كما كتب موسى الالواح وانه يتلقى الوحي قرانا يقراه فيتلقاه الناس من فمه مم. وما ادراك انه يظهر بهذه الارض يقول الله لموسى تلالا الرب من فاران وفاران هو اسم الحجاز قديما ويقول أشعيا في سفره من التوراة وحي من جهة بلاد العرب يا سكان الصحراء صوبتي ماء سيأتيكم النبي وقومه يلاحقونه بالسيف المسلول والقوس المشدودة والحرب الدروس فأكرموه وقدموا له الخبز والماء فأنت ترى أنه يظهر بأرض الحجاز صوبة ماء أجل عند أرض ذات نخل كثير سمعتك تقول يلاحقه قومه بالسيف المسلول والقوس المجدودة والحرب الضروس وهل اتى نبي بخلاف قومه إلا عادوه وأخرجوا؟ فما صفته؟ هو صاحب الجمل الأحمر يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة يطفئ بيت النار ويرفع بيتا لا صورة فيه ولا تمثال مم. تبقى شريعته إلى آخر الدهر يسوي بين الناس أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم يتسمى باسم من أسماء الحم. لا لا القيامه صواعق زلازل رعود يا ارباح تماسك تماسك ابا النار روايه ضلال ازراني فقدها ما أشد فزعك يا ابن النار ما هذه بصواعق ولا برعود ولكنها خفقة جناح ملك عظيم وما يتنزل هذا الملك إلا بالحوادث الجسام آه. انظروا في أنحاء الأرض انكفأت الأوثان وتحطمت الأسلان وفزغ الخوات والطغاة. إذن فما هي بصواعق ولا رعود بل ضرب جبريل بجناح الأرض فحدث ما حدث آه. رواية ضلال لا تبرح جزيرة العرب وارقب الأحداث حول هذا البيت العتيق ولا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا أتيتماني بها انظر ضلال ذهبوا للعرافة فأفتتهم أن يقربوا الإبل ويضربوا عليها بالقداح فإن خرجت على صاحبهم زادوا في الإبل وقد فعلوا فقربوا عشرا عشرة ها قد زادوا في الإبل حتى بلغت مئة وها هم يجيلون القداح خرجت على الإبل آه آه أي عبد الله إيه أيها الذبيح أما وقد نجاك الله فإنني قد اخترت لك عقيلة قراشية مثلك من بني زهرة بن عبد مناف هي آمنة بنت وهب فبارك الله لك فيها وبارك لها فيه. أسرع ما أعد قوافل التجارة واستدعوا عبد الله ليخرج فيها نحو الشام لم يمضي على زفاف آمنة إليه إلا شهر وبعض شهر وهاهو يرحل عنها وقلبها مشدود إليه انظر الشيخ عبد المطلب خرج يودع فتاة والدموع تملأ عينيه. ودد عبد الله يا عبد المطلب ودد عبد الله يا عبد المطلب وراح في الفراق كالجم موتر ودد عبد الله يا عبد المطلب إن النبي مراحى في رحلة الأبد. مضم عن لك ترقبين الموعدة الكون يرجو المولدة ليزف بشراه إلى الدنيا غدا لترف أجنحة الملائك بالعبير وبالندى يا آمنة صدقت رؤيا عن صبي كالكوكب في الشرق يجتاح الدجا والمغربي فأبشري وهللي ورحبي إليك توم الكائنات تقول يا أم النبي يا آمنا هل صعدنا إلى السماء نسترق السمعة فاحذر الأرصاد ها. وإلا رمينا بشهاب فاحترقنا أتسمعين؟ كأنه مهرجان من البشائر والافراح عجبا هذه تهاليل الأرواح السماوية صاعدة عابطة بين السماء والأرض <تصفيق> اثيما يتمه اسمى عزاء لليتام الضعفاء وفقيرا يتعزى بك كل الفقراء يا عظيم العظماء ليتهم يدرون ما خط القلم انك الفرد العلم وفم الوحي الى كل الامم صلى الله عليك وسلم سمعتما اسم ذلك المرجع عند أهل السماء كأن اسمه مأخود من الحمد هل عينتم المكان الذي ولد فيه؟ لعله جزيرة العرب ولعله الحجاز منها بل لعله مكة بذاتها تلمس هذا الوليد حتى تجداه فلا يغيب عنكما خبره في كبير أو يسير ولد النور خالصا من ضلاله عاطر المهدي مشرق الإقبال ولد النور في صغير يتيم حف بالطهر والسنا والجمال وتسمى محمدا فتجلى أحمد الخلق في حميد الخصال. ولد النور يتيمة عاطر المهد كريمة أحمد الخلق حباه ربه خلقا عظيما من أولئك؟ مردعات يلتمسنا الرضعاء إنما نحن من البدو نساء فقراء طمعات في العطاء هل لكن في يتيم هو من بيت كريم جده شيخ قريش؟ يا حليمة ما لهن معرضات هكذا؟ ما شأنه هذا الغلام؟ هذا يتيم كل مرضعه ترده تقول انا لا نوده إذ ما عسى تمنح امه او ما عسى يبذل جده انني سارضعه لله شانك يا حليمه فقيره لكن رحيمه <هو> وايتي ما ما فعلت بقلبي شدني خاطري إليك وحبي حين قالوا هذا يتيم تناء سائر المردعات وازداد قربي أقبلت مهجتي عليك فشارفت رؤى الخير من طلائع غيبي علم الله إذ ضممتك أني فزت بالخير كله دون صحبي أي سر مبارك وعطاء قد حبتني به عناية ربي أي حليمة تحفظي على غلامك إني رأيت عرافا يهوديا يرقبه ويطيل النظر إليه ويتبعك اينما ذهبت به ومحمده محفوظ يا بني بحفظ الله انظري ها هو العراف يقترب عيناه تقدحان شررا ابن من هذا يا امراه وما لك به يا معشره ذيل اقتلوا هذا الصبي ويلك اغرب عنه اقتلوا هذا الصبي يا معشر العرب لو شبل فرق بين المرء وزوجه والولد وابيه لا نجوت إن ناجع خسيت من غراب شخصي امنعوني يا بني سعد واحفظوا محمدا فهو أمانة عندي ولئن أصبحت لارجعنه من غدي إلى أمه أرأيتم؟, أرأيتم قد فشل أبو النار في أن ينال الغلام بأذى نعم ضلال لكأن الغلام ممنوع ويلكم أتقفان هنا تتناجعان؟ عفوك أب النار. النار مرنا بما تريد, مرنا بما تريد. لا تدع ذلك الغلام يغيب عنكما تابعاه وأتياني بخبره حسن. هيا, هيا. يا أبا النار. ماذا أصابكما؟ ما كدنا نتخذ مقاعد للسمع نسترق منها أخبار السماء حتى وجدنا شهابا رصدا كاد يقصفنا عجبا قد كثر ذلك بالجن وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا ما يحدث هذا إلا لامر يقضى أمر يراد به أن يحجب عنه فأي شأن يا ترى يسمع لأهل الأرض لا ريب أن يكون هو مولد نبي آخر الزمان الذي ترددت به البشارات ماه ويلك أي نبي أتتكلم عن الأنبياء كأنك إنسان جاهل ما أنزل الرحمن من شيء وما يعبأ الله العظيم بسلالة الطين وما ينبغي أن يوحي كلامه إلى بشر لو كان نبي لكان من الملائكة أو لكنته أنا أنا الطاووس انا الأكبر لك المجد يا أبا النار ولكن ألا تذكر الغلام الذي دللناك عليه ببادية بني سعد يوم تجسدت في هيئة عراف وصحت به وكدت تقتله, تقتله لولا فرت به مردعته نعم أذكره ألم تتوجس في اماراته أن يكون له شأن من الغيب إذا عاش اي روايه لو ظمنت بأدمي خيرا لدمغت نفسي بالهلاك في لعنه الأبدية لا ينبغي أن نظن بالطين خيرا وإلا ففيما رفضت السجود لآدم وفيما صحت صيحة الإباء الخالدة وقلت أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين إذن ففيما أمرتنا أن نتعقب لك اخبار هذا الغلام كما أمرت غيركم من جنودي بتعقب غيره من الآدميين <تصفيق> لا بد من أن أحيط كل إنسان بالغواية والضلال حتى لا يزكو من البشر أحد قط ولو زكى أحد منهم لفقدت قضية مصيري رباه إنك لم تطردني من رحمتك ولكنك امهلتني لأقيم حجتي وبرهاني ترتجف بكاء يا أبا النار؟ إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون ومن هنا وجب ألا ننام الليل والنهار وجب ألا نغفل عن قضيتنا طرفة عين غواية طلالة الزم الغلام الذي وكلتكم به وأفسد نشأته ما استطعتما لقد نسيت اسمه محمد صرت كثيرا نسيان يا أبا النار يا طالما حدثناك عنه منذ مات أبوه وهو في بطن أمه ثم حين استرضع في بني سعد ثم حين رد إلى أمه فرحلت به إلى أخوال أبيه في يفر وآخر ما حدثناك به خبر موت أمه في الطريق وهي عائدة به إلى مكة اذهب إليه والزمانة انظري مم. ها هو ذا الغلام الوضيء على صدر حاضنته والناقه به بهما نحو مكه إنها،, انها تمسح دموعه وتهدهده بغناء حزين قلبي في ذا الدموع قلبي في ذا أنت العلي أنت القدير رهن ما شئته القضاء يسير رحلت أمه به فرآها تحت هول المنون وهو يغير كابد اليتم قلبه وهو طفل ما له غير من براه نصير يا أبا طالب هؤلاء قوم من أهل البادية رأوا إلى جوارك هذا الغلام الوضيء فجاءوا يسألونك أن تستسقي الله لهم بوجهه <تصفيق> هذا هو محمد ابن أخي اذهب يا محمد فألصق ظهرك بالكعبة وابسط كفيك واشخص بالضراعة إلى السماء انظر ما أندع الغلام حتى أقبل السحاب وتراكم وما كنت أبصر في السماء من سحابة بوركت يا محمد وافلح وجهك أراك تحبه وإن زادك عيلة على كفرة عيالك وقلة مالك لا وإله قريش ما زادني إلا بركة وإن عيالي إذا أكلوا جميعا أو فرادا لم يشبعوا فإذا أكل معهم محمد شبعوا ووالله إن الصبيان لا يصبحون رمصا شعثا ويصبح محمد دهينا كحيلا ليت شعري ما عهدته إلا خيرا بارا قد تعلم يا أخي أن أبوانا تصنم نحضره نحن قريشا ونعظمه ونذبح عنده النسائك ونحلق رؤوسنا عنده ونعكف عليه يوما إلى الليل وذلك يوم في السنة نعم أعلم ذلك فكلمت محمدا أن يحضر ذلك العيد مع قومه فأبى وجعلت عماته يقولن له ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا فلم نزل به حتى ذهب فغاب منا ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا فقلن له عماته ما دهاك قال إني أخشى أن يكون بلمم فقلن له فما الذي رأيت؟ قال اني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه أتحسب الغلام كذبك؟ عهدته يكذب قط إن لابن أخيك شأنا فإذا خرجت في تجارتك إلى الشام فاصطحبه وعرضه على الأحبار والرهبان لتخبر خبره يوحنا، هل سألت عن القوم الذين يعبرون هذه الأرض متجهين بقافلتهم نحو الشام؟ أجل، أيها الراهب الجليل بحيرة، هؤلاء ركب تجار قريش، ورئيسهم رجل يدعى أبا طالب. يوحنا، اصنع طعاما للقوم وادعهم. يا محشر قريش هل تخلف أحد منكم عن طعامي؟ ما تركنا إلا غلاما حدثا في رحالنا لا والله إلا احضرتموه تموه واللات والعزة إن كان لؤم بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام دعينا اليه ألا إني مسرع اليه فمحضر ها هو ذا الغلام يا بحيرة؟ أقبل أقبل يا بني أسألك بالله والعزة إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه إنه لا يجيب إذا استحلفته بغير الله قدوس سبوح هذا أول ما يا ابا طالب اجعلني أسر إلى الغلام فأسأله عما أريد من حالة نومه وهيئته وأمه أسر إليه وأسأله ما شئت أيها الرجال أقبلوا على طعامكم يا أبا طالب يا أبا طالب خبرني ما هذا الغلام منك ابني ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا فهو ابن أخي فما فعل أبوه مات وأمه حبلب يا بشراي قد عرفته وجهه وجه نبي. وعينه وعين نبيه صلى الله علي محمد صلى هذا موعد كم شاق الدنيا مولده رلت في الغيب تناشده حمدا لله ترد هذا شباب نبوة طهر وعقل وقوة الله نجى خطاه ورد عنه عدوة فالناس في خافقيه محبه واخوه والحق في مسمعيه ترنيمه محدوه والبر في راحتيه عزيمه وفتوه والخير في ناظريه حقيقه مجلوه والله نور تجلى اعده للنبوه من هذا الذي ينشد؟ إني متحير متعجب مثلك يا غوايه أسمع ولا أرى لو كان بشرا لرأيناه ولو كان جنيا لا عرفناه صح إنه يستطرد يا لمحمدا كيف لم يعكف على العزة ولم يسأل مناه كيف لم يغش نديا بين أطراب غواه جل من آواه في اليتم صغيرا ورعاه جل من قاد على الظلماء للنور خطار إني أرى محمدا نائما في الخلاء وكأن الذي ينشد هذا الشعر حارس يقف على رأسه يدود عنه أمثالنا من اتباع إبليس إن أبا النار قد تحير في أمر هذا الفتى فتعب في شأنه وأتعبه صاينة الحارس غير المرئي لا يزال ينشي سلم الطاهر حتى باسمه في الجاهلية فهو بالحمد تسمى وله الحمد سجية وابن عبد الله من بين عبيد الوثنية جل من سواه نورا هاديا للبشرية أيها الفتى الراعي أين صاحبك محمد؟ فمن أنتما؟ نحن من أقاربه إن حضرنا نسأل عنه اذ علمنا بخروجه يرعى غنم قومه في هذا الشعب معه <تصفيق> أصدقكما فأنتما شابان مثلنا إن محمدا صاحبي فتى جد طويل الصمت كثير التأمل مم. وقد هتف بي شيطاني أن أدله على مسلك يسلكه الشباب في لهوهم فقلت له إن عرسا يقام في دار ابن جدعان مم. وهو سيد قومه وعنده قيان مغنيات راقصات عازفات وناهيك بقينتيه الجرادتين وهما أعجوبة زماننا في الغناء فلا يفوتنك هذا العرس تلهو فيه لهو الشباب وتقصف قصفهم مم. فبماذا أجابك؟ فكر قليلا ثم قال وغنمي قلت أنا أكفيكها فترك الغنم لي وتأهم فأين تظنه الآن؟ في درب جدعان ولا ريب حسن ويحي أين ذهب؟ ألم يكن معي الآن فتى وفتاة يكلماني عن محمد؟ أم هو خيار وهم؟ أين ذهب؟ لكم الويد الى متى تقفان لا تري معنها هنا؟ أبا النار لك المجد لك الكبرياء إنما وقفنا نرقب الفتى محمدا ما شأنه؟ فتى النائم والشمس في عرض السماء أرسله صاحبه ليلهو في عرس كما يلهو الشباب فانطلق حتى إذا أشرف على العرس وتناهى إليه صوت الطبل والمزمار والرقص والقصف ضرب على أذنيه بالنوم فمال من أول الليل فما تحرك إلا الساعة وقد لسعه حر الشمس <تصفيق> عفوك أبا النار إن الفتاة لممنوع <تصفيق> اخزأ وإياك أن ترد هذا القول في حضرتي ما من ادمي يمتنع علينا إن الطين خلق مهين لا يتماسك إذا هو معصوم. كفرت بي يا ضلال ايعصم الله بشرا اظننت الخير بآدم وبني؟ إذا ففي مكان إبائي ورفضي أن أسجد له؟ وكأنك تصدق إذن أن هذا الفتى والنبي النبي الموعود اذا فقد حكمت علي وعلى جنوده بلعنة الأبد ففي مجهادنا وكفاحنا فلنستسلم للهاوية إذن؟ غفرانك أبا النار غفرانك لا أعود لمثلها ارقب الفتى والزماة أي بني من يكون القوم؟ من قريش سكان حرم الله بمكة وهذه عيرهم التي يرسلونها بتجارتهم إلى الشام في الصيف ويرسلون مثلها إلى اليمن في الشتاء أنا نسطور أسقف بصرة و... وشيخ أحبارها فمن أنت يا بني؟ أنا عبد لامرأة شريفة من قريش تتهجر بمالها تدعى خديجة بن تخويلد واسمك ميسرة فخبرني بربك من هذا الفتى الذي يعتزلكم إذا استرحتم وينفرد في ظل هذه الشجرة يا عجبا فما الذي شدك إلى هذا دون سائر الفتيان أيها الحبر الجليل فخبرني أخبرك هذا من فتيان قريش وهو من ابناء عمومة مولاتي استأجرته ليرعى مالها ويتجر لها فيه واسمه محمد بن عبد الله ونلقبه الأمين صدقت ميسره فمنذ ما نزلتم بصرة ردت بصري فيكم أبحث عن ضالتي فشد الله قلبي إلى هذا الفتى إذ رأيته يبيع لرجل فلما ذهب إلى الوزان ليستقضي الثمن وقد درج البائعون على رشوة الوزان ليخسروا الميزان فيسرقوا من ذهب المشتري رأيت محمدا على خلاف ذلك، يقول الوزان زن وأوفي، فدهشت لأمانته، ثم رأيته وقد لاحه رجل آخر يشتري منه، فقال له الرجل احلف بالله والعزة، فقال محمد ما حلفت بهما قط، وإني لأمر فاعرض عنهما فبالله أترى أن محمدا هو ظلتك التي تبحث عنها؟ أي وربي يا ميسرة ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي عودا حميدا نفيسه خبريني هل سبقني محمد إلى مولاتنا؟ فأنت الذي دبرت ذلك لما بلغنا مر الظهران قلت له يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله على وجهك نعم أقبل فدخل مكة ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها تشرف على الطريق فرأته على بعيره فعرفت فقالت لنسائها انظرن إلى ابن عمي هذا لكأنما ملكان يظلان عليه من حر الهاجرة يا عجباه رأت وقالت مثل الذي رأيت وقلت وما لقيتها بعد ولا سمعت مني فليتك تدري ما بدر مني بالأمس لما وجدتها تثني عليه وهو مقبل عليها ساعة الهاجرة بأنباء تجارتها ويحكي ماذا بدر منك؟ ذهبت إلى محمد فقلت له ما يمنعك أن تتزوج؟ قال ما بيدي ما أتزوج به؟ قلت فإنكفيت كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قلت خديجة قال كيف لي بذلك؟ قلت علي ذلك لله درك، فهل خبرت مولاتنا بهذا الحديث؟ خبرتها، فكادت والله تطير فرحا ضلال أنار القوم يعملون في بناء كعبتهم جادين ونقف لا نحير افلا دخلنا فيهم فأفسدنا ذات بينهم وأوضعنا خلالهم أصبت غواية لأنت أكثر مني مسارعه في إرضاء بالنار النار وإنفاذ رسالته مصيرنا مرتهن بعداوة البشر وكم اضللنا منهم جبلا كثيرا وما نريد أن يزكو منهم من أحد أبدا هيا ضلال مم. ادخل في القوم فقد بلغوا موضع الحجر الأسود وهم يكرمون هذا الحجر وهم لا بد مختلفون في من ينفرد بشرف رفعه ووضعه في الركن ما أعظم تدبيرك وكيدك هيا انتهينا إلى حيث يوضع الحجر الأسود في ركن البيت نحن أحق بوضعه بل, بل نحن أحق منكم جميعا يا قوم يا قوم يا قوم لا تختلفوا حذاري ان تحتدم فما ترى الراي أن تحتكم لمن ترانا نحتكم والشر كيف ينحسم اول من ياتي الحرم خذوه يا قوم حكم ترقبوا في الداخلين ترقبوا, ترقبوا. ترقبوا. هذا محمد الأمين لقد عضينا بالأمين انعم به في الحاكمين ما رواكما؟ الفتى القرشي هذا أول ظهور أمره توشك النبوآت والبشارات أن تتحقق اخسى ضلال ما رأيتك إلا غبيا فاسد الدين لئن انفرد بوضع الحجر الأسود في ركن بيتهم الذي يقدسون وقد أدعنوا كلهم له فما أراها إلا علامة بدء ظهور أمر أقصر إلا سعقت أي أمر تتحدث عنه أينبغي لجني من جنودي ان يظن ببشر ان يكون نبيا يكلمه الله العظيم ويحي إليه؟ اذا خبنا وخسرنا في لعنه الابد افلت الامر من ايدينا ولا يتداركه الاك يا اب النار نعم انا اتجسد في هيئه رجل نجدي فافسد امرهم هيا <تصفيق> أصحكما. الآن لا تقوم دعوة لذلك الفتى القرشي بنبوة بوة ولا رسالة كيف, يا, كيف أب النار؟ يا أب النار؟ لو كان مهياء لوحي الله وكلامه ما أصابه الله في ابنيه القاسم والطاهر ما يعيش له إلا البنات أما ذكرانه فيموتون أرأيتم؟ لك المجد والكبرياء أتدرون ماذا تسمى الغرب من لا يترك عقبا من الذكور؟ تسميه الأبتر. الأبتر <تصفيق> فهذا هو اسم صاحبكم على لسان منافسيه وحاسديه منذ اليوم الأبتر <تصفيق> ما له يقهقه مسرورا تلك والله شماتة الضعيف العاجز ويلك يا ضلال عمن تتكلم عن إبليس العظيم رويدا جوايا أهو الذي أمات ابني محمد؟ إنه والله لا يملك موتا ولا حياة ولا مشورا <تصفيق> هلق الصبر بالمروءة أمثلا إن ترى اليتم في الطفولة صقلا أنت بالثكل في الرجولة اصقل حسبك الله وحده ما عداه كل حي مهما أقام سيرحم يا يا كيف حال مولاتك خديجة؟ بخير ما تحب لها يا ورقة يا ابن نوفل وصاحبها محمد هذا الذي جئتك فيه ما بلغ الأربعين حتى حبب إليه الخلاء فصار يكثر من التحنث والانقطاع في غار حراء وصار لا يرى الرؤيا بالليل إلا أصبح فجاءت مثل فلق الصبح وأما الذي أتى بي إليك الآن فهو الأمر الامر ولن تلبث خديجة أن تأتيك به مسرعه فما ذاك؟ جاءنا يرجف رجفا يقول دثروني دثروني زملوني زملوني فلما هدأ روعه قص على مولاتي كيف كان منفردا في الغار ففجأه وحي أوحى إليه آيات فمنفصل فصل عنه إلا وقد نقشت في قلبه اقرأ باسم ربك الذي خلق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 أهم من أهل الموسم عرض عليهم محمد نفسه فاطمأنوا له وصدقوه وواعدوه على هذا اللقاء خلف العقبة متى نامت قريش أهم الذين كان يكلمهم الغدات ووقفنا نرقبهم أجل أولئك القادمين من يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج اقتربي نسمع ما يقولون سمعت إنه يبايعونه على أن يؤوه وينصره إذا هاجر إليهم غواية الروح السماوي صاعد إلى السماء ورنتد انباء الأرض نعم هذا الذي نسمعه ولا نراه أنصت هذا الزحام وفي من تحت الظلام كل الحجيج هنا نيام وقريش غططت في الخيام بين عباد مؤمنون من المدينه قادمون قد لفهم هذا السكون فينهضون وكالقطا يتسللون هم نيف واربعون وامراتان حثتا الخطو السريع نسيبه واختها ام منيع قد عدو محمدا في بيعة على الفدا إن جاءهم في يثرب لينصرنه غدا وبلل الجمع الندى بين قريش في الظلام نامت وغططت في الخيام يا معشر قريش هل لي أن أدخل دار ندوتكم؟ من الشيخ؟ من الشيخ؟, من الشيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا أدخل. أدخل. أدخل. أدخل. أدخل. أدخل. ادخل يا معشر قريش ها قد اجتمع عقدكم فتكلموا فيما جئنا له تكلم يا أبا الحكم تكلم يا صفوان إيه يا خلف وأنت يا عطبة تكلموا تكلموا يا رجال إن محمدا كان من أمره ما رأيتم فرق بين الولد وأبيه والمرء وزوجه وألب علينا العبيد وسفى احلامنا وعاب آلهتنا وجعل أبا أنا في النار وها قد اتصلت أسبابه بأهل المواسم ووالله ما نأمنه ان يثب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فاجمعوا فيه رايا <تصفيق> <تصفيق> <أجمعوا> فيه <رأينا. تصفيق> احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء لا والله ما هذا لكم براي هذا النجدي يقول أكلم يا شيخ والله لا حبستمو حبستموا لا خرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم فماذا ترى؟ فماذا ترى؟ أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا فتى جلدا نسيبا وسيطا فيكم؟ ثم تعطوا فتى منهم سيفاً صالماً ثم اعمدوا إلى محمد فاضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوا فإنهم إذا فعلوا تفرق دمه في القبائل فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فرضوا منكم بالديه فدفعتموها لهم القول ما قال الرجل هو الرأي لا رأي غيره يا داعياً ما أشجعه يا هاديا ما أروعه دعا قريشا للهدى فاستكبرت أن تسمعه وناصبته حربها على العداء مجمعه تعاهدوا لقتله بضربة مجمعة راموه فردا أعزلا وحسبه الله معه تسللوا تحت الدجا وبيتوا للموقعه جبريل جاء اطلعه ثبته وشجعه فقام عن فراشه يمضي بأمن ودعه بين علي يفتديه مستقلاً مدجعة ياسين كانت حسمه ودرعه الممنعة فغشيت أبصارهم وظل كل موضع، ومر لم يحفل بهم وحسبه الله معه أي رواية لقد فسدت تدبير ابي النار يا ما شرك لا غالب لكم اليوم، وإني جار لكم. التقى الجماعان، وأحسب أمر محمد قد انتهى. ليس كما قدرت، فما أسرع ما دالت الدولة على قريش. ما أصدق، هذا شيء عجائب يا ويلي، لك أني أرى الملائكة في صفوف محمد، إني أعرفهم، إني أسمع قعقعة سلاح في السحاب، الملائكة تنصره. يا ويلي ما لك تقاعست أيها الرجل وكنت تشددنا وتحمشنا مالي لي والملائكة أراك تولي ناقصا على عقبيك اتركني ويلك إني بريء منكم إني ارى ما لا ترون إني أخاف الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم لا تسميني ضلالا بعد اليوم فقد كفرت بإبليس وآمنت بمحمد ورسالته ويحك تعلن هذا ولا تخاف أن يسمعك إبليس لا سلطان له إلا على أوليائه أما عباد الله المخلصين فلا سلطان له عليهم أما وقد كاشفت بما كنت أخفي مثله عنك فاني آمنت بما آمنت به منذ متى آمنتي؟ منذ استمعنا إلى القرآن يرتله رسول الله في بطن نخلة وقد حضره معنا نفر من الجن فشهدناه واستمعنا إليه وانطلقنا إلى قومنا مبشرين ومنذرين فأنا أسميك منذ اليوم هداية وأنا أسميك منذ اليوم هدى ويلكم صباتم كفرتم بل اهتدينا وما لك علينا من سلطان فاغرب عنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وظلاله <تصفيق> رب الرحمات ورباه أهلاً ياتي من هواه رب الرحمات ورباه أمي علمه الله لم يرقى نبيه ورقاه صلى الله عليه ولد الهدى سباعيه من تاليف عبد الفتاح مصطفى الحان وغناء سيد مكاوي اخراج انور عبد العزيز ساعه مع مولد الهدايه اعداد احمد شوقي